حبك العذب يا جنة العاشقين كوثر دافقون طاب من دافقين يا ربيع البهار رحمة الخالق يا ابن الطه ويا درة الصادق حبك العذب يا جنة العاشق كوثر دافق طاب من دار يا ربي علبها رحمة الخالق يا ابن طهوة ويا درة الصادقي تهوك روحي يا ابن الكرامي تحيا بدمي بين ابن الكرام تحيا بدمي بين العظام إهني إليك في على مقامي إليك نحو التسامي عثويا في على مقامي تحوا كروحي يا ابن بين العظام تحوا كروحي يا يا ابي دمي اين العظام ابني في اعلى مقامي حبك العذب يا جنه اوثر ندافقون طاب منا رفيقي يا ربي عالبهه رحمه الخالق الكرامي يا ساويا في احلى مقام يا منى جدع على الروح ايه بيديك الامر ي تفتح حولك يا قبلت الشاعري صاب حلفك رفي موجيك ساحري ما سي كان في حب الجلال تعالوا ضياء اجمل معالي حبك العذب يا جنة <العاشق> كوثر دافق طاب من دافق يا ربيع الباق رحمة الخالق يا ابن طاها ويا درة صديقي تصادقه تحوك روحي يا ابن الكرامي تحيا بدمي بين العظامي خذني إليك نحو التسامي يا ثاوي في على مقامي يا مون القلب آه لهفة النظري يد على الروح من فيضك الغامري تفتح حولك يا قبلة الشاعري سبح الفكر في موجك ساحري يا ماسي كنفي بالجلال دعلو ضياء النجم المعالي تسعى بروحي عند الوصال للرفعتية وحي الكمال وحي الكمال وساكينا القلب دني على خطاك يا نعمة الرب يا سيدي فداك يا ساكينا القلبي اني على خطاك يا نعمة الرب يا سيدي فداك بل سمان عند الجراح ام الدليل لو نصف عند الجراح مد لي لو نصف راح إن غدا أمر دجان كنت لي أسنى صباح كنت لي أسنى صباح ربي كمي النحري وقلبي الموالي عند روحي حبي تمشي الى زوالي يا قاضي من الغيظ اجئته بسؤالي يا قاضي من الغيظ عن كل ما يجري عليك بالدوالين بي كمي النحري وقلبي الموالي وما غدا حبي يمشي إلى زوالي <تصفيق> عينما عينته ساجدان فوق الرغام راكعان لله في خشيتك وسط الظلام. وخشيتي واسطى الظلاة <تصفيق> سلاما لتلك المساجد لك الله يا خير ساجد سلاما لتلك المساجد لك الله يا خير ساجد سلاما لمؤسا المجاهد بيك كفايك قايد المعاني عارفنا قدان وقائد عارفنا قدان وقائد لنا معين كل الصابر رافي يروي بنا كل لجاهه ويشفي بنا كل واجف عارفنا قدان وقائد كلنا منك للصفر رافد يروي بنا كل جاهد ويشفي بنا كل واجد يساكن القلبي اني على قطاك أنعمة ربي سيدي فداك کنتلموند اندل كمي النحري وقلبي الموالي كما غدا حبي يمشي إلى زوالي لك ضمن الغيض أجئت بالسؤال عن كل ما يجري عليك بالتوالي كبي كمي وقلبي الموالي وما غدا حبي يمشي إلى زوالي عليك الو من الليل يا مهدي يا مهدي يا مهدي ابن الكناع الله لك الله خير ساجد سلام لمسا المجاهد في كفاك قيد المعاند عرفناك هجان وقائد لنا منك للصبر رافد يروي بنا كل جاهد ويشفي بنا كل واجد أنت حطمت قيود الظالمين انت حطمت قيود الظالمين بالدعاء والبكاء بالدعاء والبكاء انت حقا حطمت قيود الظالمين بالدعاء بالدعاء والبكاء بالدعاء والبكاء انت حاطمت قيود الظالمين انت حاطمت قيود الظالمين واقف اللي قدام اخليك واقف على طه صراط الرب للهدى والاستقامه شمعة في كل دجوره بالثناء انتم علاما